أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على كان أمر الله قدرا مقدورا الذين لا لسالات اللاقي ويخشون غول ولا يخشون أحدا إلا. الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِينَ الله. ولكن رسول الله وخاتم النبي إنا وكان الله بكل شيء علِيمًا. بِعُبُكْرَجَ وَأَصِيلًا وَهُوَ الَّذِي وَصَّلَ عَلَيْكُمْ وَمَنَّا comme محمد نباء أحد من رجالكم ولكن, ولكن الله ولكن رسول الله وخاتم النبي كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملا ليخرجكم من العلمات إلى النور وكل تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم Ei! Hey. أرسل لك شاهدا، أرسل شاهدا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا الكافرين والمنافقين ودع ذمهم، ولا تطيع الكافرين والمنافقين. I don't know. den Näsä يا النبي أزواجك يا أهيوى النبي وإنا أحدى النبي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات عمك وبنات خالك التي ياجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن أراد النبي إن أراد النبي أن قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وما ملكت إيمانهم لك لا يكون عليك خاد و الله غفور تُرْدِي مَن تَشَاءُ مِنَّا وَتُئِي إِلَيَّ كَمَا مَا نَبْتَغِي تَمِمَّ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا دُونَ خَالِ ذَانِكَ آتَيْنَا أَنْتَ قَمْ وَأَلْيُونَ وَلَا يخزن وَيَرْضَىٰ نَفْيَ مَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَظْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ والله لا ابو يغلم ما في قلوبكم مكرمون لامن اليمين لا يقين لولك النساء من برد ولا أنت تدل بهن أسنعن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيها لكم إلا أن يؤذن لكم إلى فإذا طعمتم فان تشروا ولا مسأنسين لحديث إن ذلكم كان يذن في فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقَ وَإِذَا سَأَلْتُمُ ٱلنَّمَتَا لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أزواجه من بعده أفزا إن ذلكم كان عند الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا أن يؤذن لكم إلى صعب إِنَّ طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا عَلَامُسَ ذَٰنِسِنَا لَحادِثِ إِنَّ ذَٰلِكُم كَانَ كَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْأَفْقِ وَإِذَا سَأَلْتُمُ Yhteistyössä وما كان لكم أن تؤذوا رسول جَغْمٌ مِنْ دَارِهِ أَذَا بسم الله الرحمن الرحيم رب تحاوى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما Man! ما قال ولا الآخرة خير لك من أَلَمْ نَشْرِطْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَمَسَّنَا لَكَ ذِكْرَا فَإِنَّمَا عَنَ السَّرِيعِ السَّرَا إِنَّمَا عَنَ السَّرِيعِ السَّرَا وَإِذَا فَرِحُوا فَإِلَى رَبِّكَ فَالْرَبَ بِاسْمِ قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن يا قورسينين و ا المنادينا مين لقد خلقنا لسانفيني ثاني تقويب، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آل لهم أجر غير ممنون، فما يكذب كبر بالدين. alone إنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك لكرم ما بي وقلمي عل ما لي سنم انا منيم بالقار ورب كن اكرم الذي علم في القلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم لَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَغْلَبْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يومِئذٍ أَرَأَيْتَ الَّذِي نَعْبَدُ إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَمْ أَرَا أرأيت إِن كَذَّبُوا وَتَوَلَّوا ألم يظلم بأن الله يرى كَمَا الله ۚ